وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْخَاسِئُونَ وَأَلْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجْلِ